فلا فَتَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ الْفَلَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها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 وخير الهدى في محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة أت ظلالة وكل ظلالة في النار أجرنا الله وإياكم من النار آمين آمين آمين يا رب العالمين مع سلسلة نصائح ووصايا للأبناء هذه السلسلة التي تطرقنا فيها لمجموعة من النصائح والوصايا لكل من له أبوين أو أحدهما واليوم إن شاء الله تعالى نأتي على ختام هذا الجزء الذي خصصناه للأبناء أبناء المسلمين أي أحبة في الله بعد الوصايا الثلاث التي مرت بنا في الجمعة الماضية. نأتي اليوم إن شاء الله تعالى على النصيحة والوصية الرابعة وهي ختام هذه الوصايا التي توجهها أو الموجهة إلى كل الأبناء والبنات ووصية اليوم أيها الأحبة في الله أوجهها إلى شريحة كبيرة من بن الإسلام هؤلاء الأبناء الذين في الحقيقة إن لم نتطرق لهذا الموضوع نكون قد غبنا حقهم ونكون أننا لم نبلغ ما أتانا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق البلاغ وصية اليوم أيها الأحبة في الله أوجهها إلى كل ابن وكل بنت فتح عينه ولم يجد أباه أو أمه او والديه جميعا نصيحة اليوم ايها الاحبة في الله اوجهها الى كل من شبى على وجه البطيطة وقد فقد اباه او امه او كلاهما وصية اليوم الاحبة في الله اوجهها ان شاء الله تعالى الى كل ابن وكل بنت دفن أباه أو أمه بيديه أيها الأحبة في الله إلى كل هؤلاء ولنفسي قبلهم أقول إياك ونسيان والديك بعد موتهما نصيحة اليوم أيها الأحبة في الله ووطية اليوم إن شاء الله تعالى إياك ونسيان والديك بعد موتهما لماذا أقول هذا الكلام ولعل الكثير يتساءل هذا السؤال لماذا هذا الكلام ولماذا نوجه مثل هذه النصيحة وهذه الوصية المبتغى من هذا الكلام أيها الأحبة في الله هو تصحيح مفهوم شائع سائد عند مجموعة من الأبناء ألا وهو أطاس زينغزي الأباء أو أطاس زينغزي الأبناء وكلنا أبناء إتغيرا خميني غننظر الولدين خمغاك جغبا بنا دوشار خمغاك جغيم ما دوشار صافي سنقضع العلاقين جار جاري دكين وهذا معتقد فاسد وخطأ شائع في أذهان أغلبية أبناء المسلمين أيها الأخ الحبيب أيها الأخت الفاضلة اعلم رحمن الله وإياك أن بر أبيك أو بر أمك لا ينقطع بموتهما وإنما يبدأ بموتهما إذا كنت قد بررت أباك وأمك وهما على قيد الحياة لربما تكون قد فعلت ذلك استحياء منهما أو جبرا لخاطرهما أما إذا وري التراب وأهيل على وجهه التراب يمكن وازي السلح حجاء في طوني السلحان شي ديتيك الشاون اغمبو بالني زيتو لذلك ايها الاخ الحبيب بر ابيك وامك مرميتي حقيقه مني تغق غادوشر نهار السلح زيتو الشواجم يغسل الحيل الا من الله جل وعلا نهار خزا غثا ونجتوني غخزاك انت هادو شر ويغا غخزا الا الى الله جل وعلا لذلك فبار الوالدين وني قلق نشق يبار بوالدي وني قلق تكي غير خير ديال الوالدينين وني قنا كتعزغ الوالدينين وستيرت وني قنا قا اول مبادئ ما نهله مزوا وني قنا نشوط في الزيرا حد بعد ما ثني يجادو شاد هذه بعد ما ثني من هذه الدنيا الى دار البقاء صحيح. الى الاخرة نسأل الله عز وجل ان يلطف بنا في تلك الدار اللهم صحيح. امين ايها الاحبة في الله اقدر ليني شنج مشي قلبي الرغج شك ذي نهني اموث نهني قين العالم الاخر نهنا قين دي البرزخ نهني قين القبور نهنا قين في عالم الاخرة اي بر واي فعل أستطيع أن آتيه لأكون بارا بوالدي ما غيغ هذا مر بلقبر الوالدين الحقيقي أفضل البر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بعد ما تنظر الباباش ديماش أي بر هذا هذا البر هو الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديننا أيها الأحبة في الله دين شامل كامل لا ياتيه الباطر من بين يديه ولا من خلفه ديننا أيها الأحبة في الله قرآن وسنة وكلاهما منزل من قبل الله جل وعلا القرآن قد أنزله الله جل وعلا والسنة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى الهواء هو إلا وحي يوحى يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لقد أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه هي السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علينا نحن معاشر المسلمين إلا التزام شرع الله وسنة رسول الله وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها الأحبة في الله أفضل البر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون بعد موتهما واعلم رحمن الله وإياك اعلم أنه قد شروا القلعبون على قران غك للوالدين العماد ارخص من حق يوم القيامه عمات في القران علقان نعم في القران علقان الشم محدوده ياك في الدنيا وح كنت زارت في بك في هذا والقمر جاء تذوم لسفه و والقمر جاء نعم أما العلاقة الحقيقية فهي باقية إلى يوم القيامة أما سمعت قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الذي عند الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح وقد صححه محدث العصر في سلسلة صحيحة الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل فاسم ليه إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة. والرجل وديع يزوجه، ذا يذن السمغ، والمقصود زيس الوالدين. إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، اتجاع درجات في الجنة، يرفع السزار بدرجات في الجنة. وجبوت رخص انت أنت السنة اللي رخص مثلاً، ولكن يتوريح أن يرفع درجات في الجنة، فيقول الرجل. شيء تقسسي ذا ربي فيقول أن لي هذا ماذا يوضغ منا يا رب ماذا يقع درجة يا رب فيقول له الله عز وجل باستغفار ولذك لك مش نتجد واناش اتعمى المسجد اقار خبر ذا ربي جدت الصالح جدت الواية الي يمسرمن جدت في خدمة المسلمين جدت الياد فاور ذا ربي جدت مرش كذا زم مش إني نغريد جش نتجلو أناش إنتي تو غش تتقفرا ضد الدنيا لاستغفرني مش سقعدش درجات في الجنة هل علمت أيها الابن أن علاقتك لا تنقطع بوالديك بمجرد موتهما هل علمت أنك تنفع والديك وأنت في الدنيا وهم في الآخرة بنص هذا الحديث بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفارك لوالديك رفع لهما في الدرجات أفتح قوسا أيها الأحبة في الله وشيت في الدين شويت في الدين وشيت قادة سياسة سبحان الله من يجان واني العشرين سنة سجمين دريمات عما توصفك هذه السجودة يا رب تحمدين ماء من يجوني ثلاثين سنة سجمين دريمات عما تويت كارجن هغا الصبح أذسين انهار لحظ زيارة القبور قغاري ذنين ما قغاري من يتجوني اندرني مسبب السنين ثم عمت وفك هذه السنين درو في سبيل الله يا ياربسني ثني ذنين ما من يتجوني اندرني مسبب سيشحز جميع ثم ما تفكر فيهما يوما أخي ترحم أذسني استغفار يعلم أيها الأخ الحبيب اعلمي ايتها الاخت الفاضلة وافتح قوتا لأوجه كلام لكل مفرط في عبادة الله جل وعلا يا واجد جين في جابير وقت يوني واجد جين الصلاة ما في جابير وقت يوني واجد صفغن الزكاة يوني قانسوس جفد عين متبرجة يوني تطفن الرشوة للادارة يوني جن مدخن اكمجارو ندي كيما شن حشت النظريه يوني تفرت في اي عباده من عبادات الله جل وعلا يوني جن مقصر في طاعات الله جل وعلا يوني عتن العوامر من ربي سبحانه وتعالى يوني فارط من العوامر من النبي صلى الله عليه وسلم اخصجت اللي قست عبد جن الفرصه تمقر انت تخباش ديماش اغتجات السنمره باش ديما شموا هما قد فوت عليهم اجرا كبيرا وعملا كثيرا ممنع لانه اعلم أخي أختي رحم الله وإياك اعلم أن الصلم نيت جات دير وقت شفت تاوي دراجابه باش تاوي تكراجه يداني غير الموس صلم نيت جات وقت رفجان نيت كاتير دير وقت شفت تاوي دراجابه باش تيما شتاوين كيكراجه ثري دورو نتي تشدي المسجد في سبيل الله بابجي ما استوينا كيكراجك تاوي دراجا الصيام نزمي تاوي دراجا بابجي ما استوي دراجا الحجني حجج تاوي دراجا بابجي ما استوي دراجا وني تفرتن للعباده تعالى والنوايت زج وقتنا هيك خو نوايت زج نقاع مين غيني والنوايت زج والنوايت سجدني ربي سبحانه وتعالى مين غيني والنوايات قين يرجع مولاه أما علم أن والداه سيحاسبانه ببزمة حسب أما علم أنه قد فوت عليهم فرصة الارتقاء في الدرجات يوم القيامة أما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في صحيح الجامع يرويه عبد الله بن مسعود قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله أجر مثل فاعله من دل على خير فله مثل اجر فاعله و اللي غايستشنشانو بريدن خاريشا يججن و اللي غايستشنشانو شن للعباده يشن يججن و اللي غاينينيشا نيجن زاج وشي قثار ريبل يتزاجا و اللي غاينينين يجي ثق غاي غاي من ترى الجسم يثق الحجاب من ترى مس ني زاجا من ترى أدر سواني الدان غيمس أما علم هذا المفرط أنه يوم القيامة من تغبوا بغير خبز ديمس خمسة صائين نجيش خبرت خلف نجيش نشين ذي عن الصلاة الجماعة ويتدرب ويحنس وها يتدرب ويحنس يتدرب بس يتدرب مس أما علمنا هذا أيها الأحبة في الله أين الدعاء أين الدعاء يا من ذف نوالديه يوم نينظرن ببز ديمس بالله عليك شاري مالك في الكتاب شد القران تغريض القران ني ماتكملتني يا ربي مرا ردي يشان رجع وهبيت اباب ديما ما نهجد دي يا عبد الله يوم اللي غيكون ذي القيام خمني غيكمل يا ربي مرا غاريشان را شاف القيامه جات وبيت إبا بذيما يربغ تغفاض إبا بذيما ادعا مش إبا بذيما من برهما بعد موتهما ألا تغفل عن دعائهما أما سمعت قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرويه الإمام مسلم وغيره إلا البخاري وابن ماجه حيث يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث تعرفونه كلكم إذا مات ابن آدم وفي رواية إذا مات العبد انقطع عمله من ثلاث راجي جن حشتو فيو الا غير هانت مثراين غير يمث بنادم يموت را جا وا في تيود والو الا في فراش المثراين صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له صدقه جاريه يجشون بريديم سرمن وانو يساهم دشان المسجد غاي بنم إن ترنسجد نتذت جنديس انتي توضي من رجع وخيمت يجشن شن تبته ومن من ترتساي من ذيس سرمن رجاري توضي صدقه جاريه علم ينتفع به أول دون صالح يدعو له ولد صالح يدعو له أمي اتدعيك ولد صالح أيها الأحبة في الله سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة أبو هريرة رضي الله عنه أرضى الذي فقها معنى بر الوالدين والذي فقه حقيقة بر الوالدين تغيث غيمة الصحابة كما عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح فيقول اللهم ارحم أم أبي هريرة لأن بر الأم مقدم على بر الأب وارحم أب أبي هريرة وارحم جميع من استغفر لهما اللهم اغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة ولأبي أبي أبي هريرة ولكل من استغفر لهما الحديث أو الأثر رواه محمد بن سيرين فقال رحمه الله قال فنحن نستغفر لهما لعلنا ندخل في دعاء أبي هريرة رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين جايمو اذن اتغماء اتدعايا كيسن عروة بن الزبير رحمه الله رحمة واتعة ورضي عنه الصحابي بن الصحابي حفيد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها قال مات أبي يامين <تصفيق> مث ببس ديمس من قم واسم حزي الحياة من سيد دعاء من القر كان يقول في صلاته وهو ساجد السجود عم سوتي فالتا من القر اللهم اغفر للزبير بن العوام ولأسماء بنت أبي بكر ببس ديمس لأنه موس عم سوتي دي السجود ابن أخيه عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام رحمه الله رحمة واسعة. مذهبة عام ثنت بأكملها اتنج مات أبي. فما سألت الله حولا عام. ودشتات ضرب ريج الحج رد عشرين رد الشفاء رد البارك ريج الحج عام. ما سألت الله عز وجل حولا كاملا. إلا العفو عنه عام تقرت يا رب تعفو صببا. يا رب تحمد بابا أيها الأحبة في الله من بر الوالدين بعد موتهما. يوني قانك تغبر الوالدين. الوالدين اعلم أن بر والديك مهن غسجد دوشير دعيك سن. سن يروح وانظر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار قبر أمه فبكى صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك اسمع إلى ما كان يفعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه والحديث في صحيح مسلم عبد الله بن عمر كان في رفقه حسيني تغيثه من أبر البر وأفضل البر البر, البر الوالدين ستيرت وجيك تدوش رشص في التوت وجيك تدوش رشتوي جن النس وجيك جبب الزيمة تدوش رلح النس جيك تشحوات نيووذ اسمع إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه كان ذات يوم في رفقه فاعترض طريقه رجل إجمعي الزي الأعراب يسحب الكام فوق يفيد القبري فنزل عمر عن حمار كان يركبه والحديث في الصحيحين وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح يهود عبد الله بن عمر يشت كزارز بتغطس خز في الجسم كخز جيب يشت دغيوني احتويني اشفني فقال له عبد الله بن دينار قال أصلحك الله إنه من الأعراب والأعراب يكفيهم القليل خوانتس بحب كمبوها خي كمبوين قلنا عن سمي زما من سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرها قال إن أبا هذا قبب اسم كان ودا لعمر تغدم ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه إن أبر البر قال ابن حجر رحمه الله أبر البر يعني أفضل البر يعني خازي البر كسغيز من يعني صيرة الولد في رواية صيرة الرجل مصرد. أهل ودي أبيه أبي. مره تغير الزنخ ببث ذوي تغادم الدكر من ببث الحقيقية ذوي تغاثل علاقة الصلحة كذب ببث نغذي مماز ذي يوض بعد موت أبيه اكثيق البر مران تغاثين عاشنون مغني البوبرا جل الإحسان مره تغواني تغادم الدكر من غايين يخوني قدعان عزيز في خارج من غنين اخو ني عن عندي الخاتيس من غنين اخو ني وايت راح نغنس بمجرد انه ينضرب على الذمه وشي يقطع ويتغنس ان شميتو يجمع الجاريده كي تسالي روح من تو غادين الجاريده كي تسالي دوشار يا سبحان الله يا سبحان الله اين فقهك اين عقلك اين دينك؟ اين ايمانك بما ستلقى الله جل وعلا؟ اي وجه ستلقى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي وجه ستلقى به والدك؟ من غذيني ذبّاش؟ من ذشيني تقلع ذي اسماء؟ من غذيني ذيماش؟ من ذشيني تقلع ذي اسم ذي من نسم غذيني؟ يوم القيامة؟ من ذشيني من متغوات حضر من غذيني يا عبد الله؟ يوم نغت ويا قدام ذي خدمة؟ يتكيس الإحتان يتعزده بابس إن هم يمد بابس يكسن تار خدمتني أول واجب ذا يبدأ سقوم الذكر نيم بابس يبدأ سقوم نذت غير عزمه بابس يبدأ سقوم نذت كرم بابس كده هو من غياني بابس يوم القيامة الصف غير خدمت بغير ذنب ارتكبه الصف غير خدمت من من أنه النشيم يا سبحان الله الجد إكراما لأبيك برا بأبيك لأنه كان يعزه أيها الأحبة في الله اسمع إلى عبد الله بن عمر في الحديث الآخر الذي في الأدب المفرد أيضا وقد صححه محديث العصر في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع عن أبي بردة رضي الله عنه قال قدمت المدينة ونتذى صحابي يصدغى المدينة شيء يصدغى قال فأتاني عبد الله بن عمر يصدغى عبد الله بن عمر والخطاب فقال له أعلمت لما أتيتك ما من مغاك دوسير ودوسير بوضع الزرقين عاشين وراشينا في الانتخابات ورا ماشي نختين وراستين وراستين ويزلب الامر, الأمر من الدنيا ويزلب الامر قصد الدنيا وانما تحسم من غاشي الروح قال اعلمت لما اتيتك قال لا ان الله واستنغ قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعقلوا هذا الكلام عباد الله يا زيت مغار دركتي من الذهن مليح عقرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوالله ما تاخرت هذه الأمة إلا بعد ما ندور خيوارنا بن يجوم الجن نصفو غي تسقل نظريه وتذوير الامه يا الحبيب رمي ذور السكانت ثناين يزوكشوا المداين بعد ما ندور خيوارنا ربي النبي كي يجوم الجن تصفو غي تسقل اعقلوا كلام بكم اعقلوا كلام نبيكم رحمن الله وإياكم فاستملحمنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هالكما يروه صلى الله بن عمر من أحب أن يصل أباه في قبره؟ والنيرغس نذج القلب الركبة بس أتيوضا من الجذ جندر من أحب أن يصل أباه في قبره؟ فليصل يصل إخوانه بعده في رواية فال يصل إخوان أبيه من بعده والنيرغس نذج القلب الركبة بس دي مس أضية وذوقت تغرت العلاقات <سؤال> المبزّمة الجيموس سبحان الله سمعت من عبد الله بن عمر قال وإنّه كان بين أبي عمر بن الخطاب وبين أبيك إخاء وود إن سقّس غلّ ببا تغيّز خبّبش بباش تغيّ إسّع ببا سنايني سنتغيّ عزّا إن سبّبش عزّ خبّب بباش عزّ خبّبش فأحببت أن أصيّل ذاك قش من مرّق باباش توغي تعز بابا باش تعز بابا شوسي غدغكشك ما بيننا بعمر رضي الله عنه وارضاه ايها الاحبه في الله الله الله في بر الاباء والامهات بعد موتهما الله الله في برهما بعد موتهما فوالله الذي لا إله غيره إنه أبر البر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارني وإياكم من عذابه المهين أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد أيها الأحبة في الله إجنس ألو السرثة تحتفز بر الوالدين بعد موتهما ألا وهي الصدقة عليهما الصدقة عليهما وكنت قد مررت بها سراعا في الخطبة الأولى الصدقة عليهما زك أو صف الصدقات تصدق على الفقراء، صدق خيبريت، صدق خرم السكين، عتق التجار أو ذيوجير، صدق خل صدق خدور الأيتام، مرة فوات التوارد ماذا رزق شتان تناين دوره، وهذا شن نغبوش تقصد ما جادت به نفسك، ما جادت به نفسك، المهم أن تتصدق بشيء من مالك، من مالك، ثم أتحتسب الأجر للوالدين. هذا ليس كلاما في الهواء وإنما كلام الذي لا ينطق عن الهواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين ترويه عائشة ومن طريق آخر يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن صحابة رسول الله أجمعين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجمع يزيز النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي أفتلتت يعني خرجت روحها فلته، يعني ثموت غياب، وهو الصישה، طغيت فقرع من ذنوم كانش قيهون تخسي ذابيا، لا يا أخي ثانتا موت الفجأة، كان الصحابة يتعوذون منها، إنسان غياح وين الصي، ويني مش حغص ما وض، وينومي التاس رؤدة التاسن، ووادس قاموه نتخسي ذابيا. هذه موت الفجأة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النصف يقارن كورج الجزء يوم ذي القوسيه. أبي القوسيه للساجب على الأقل سمع النص. أق دينودن ذي دي التاسم. فران التاسم قد ذفرن قد ذفرن قد ذفرن قد ذه. هات كم ثوري اختم رموزه؟ جبريتيد. قذين اجتماع قذين بذان غمر يجس شنط أما الإنسان يعيش من غامض. ورد الجنود تارق في منيتين. هذا. يخشى عليه بعد موته ثم غاثتني تلغيه وشيء نسمي تنبي صلى الله عليه وسلم وإني أظنها لو تكلمت لتصدقت إنك قد تنغي لم عليك إتسيول وها إرقى فلها أجر إن تصدقت عنها ولأجر إنك يا رسول الله ما لخشكا تدخ ما انت تثغس رجع شغار رجع إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم نعم, نعم. نعم. لذلك أبشر الإخوان جميع ذالمسجد وانتم للتوسعة أبشرهم مرة ونتخذ سن اثنين دوران وعشرين دوران وذروسنا ضطط أبشر إن شاء الله تعالى أبشر رجعت تويتشك هوي جنش رجعت تويتشك تويت الولد أما إن احتسبت لهم الأجر صدق صدقه, صدقة نرسي ببديم فلك الأجر إن شاء الله تعالى أيضا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال شرح الحديث وفي الحديث جواز الصدقة عن الوالدين الميتين وهو من برهما بعد موتهما قال ابن حجر رحمه الله وهو يعلق على الحديث ويشرحه قال وفيه أي في الحديث السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين إنه الحادثة وانتا غاوانتا وششفا أن ابن ذي سير يومنس الوالدين وخمث أذكر ذيك أعمال البر والخير بش ذي كارم ببس ديمة وخمث ما مش كارمنه مثل تغن أيها الأحبة في الله حتى لا أطيل عليكم أطرح ثلاثة أسئلة ماذا ينغشين الجن خبرت غيرك شن حش؟ إذا كذي ببزيم مس مثنى عشر حر مريج ذخدين لنا نغلب؟ ماذا نخشان يجن؟ ببزيم مس مثن نعم جثنا دوشر. ذين نخشان يجن أنه مرمي ماي قندش المجلس نغيب دشان الموقع وشيفكار ذبزيم مس ماذا مثنى عشر حر مريج جثنا لنا نغلب؟ قمر. أذيك شنو المعصية؟ قبره يستعد الصلاة الوقت. قبر حديرة كير سيركيني نزل له توتوفوت رقم ما مريجن. قبر غيرح أذيك شنو المعصية؟ أهذا أنه قد غفل عن معية الله جل وعلا؟ هل تذكر ببس نزitto غيت فجرو وميتو غيتة؟ أحمدش بزجرو ميت فكا وميتو غزستي فانغلا. ميت فكا مريج جارون يقمن ببس ماذا سيعجب الحر نغلا؟ يمش ماذا سيعجب الحر أيها الموظف يوني تغببس دين ماثر قانس غاكي قاتل فرانك الحرام قاتل فرانك نريشوة مجين انت يصويز دين ماثر انت في بس دين ماثر ما أسني عجب الحار غلا، إلا القليل سأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء القلائل اللهم أمين أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة سجن وكان يضرب ليلي القضاء الشفنة صفوغنتي زير حبث تعالي نسع مد بشر يدور برقاضي وشي تاقيه هي تاقيه رحمه الله يجو مالبزين الشسن ماذا نسير نزيلا من خونبو فبكى رحمه الله رحمة واسعة فقيل له ما يوكيك يا امام بمي الترود قال ابكي غما على امي لانها لو علمت بما اصابني لاغتمت وليس شيء اشد علي من غم امي إنك كارجمة سنغل مرض رئيس الحال يا عيذ من سيرنا يدخلهم بمتين شعور هذا شيء كسر حار هذا تم واتير بومليح شواد جميع شهقان وينما واتير بومليح هل سمعت مثل هذا الكلام هل سمعت يا عبد الله هل سمعت مثل هذا البر أبو الله جل وعلا أن يجعلنا من البراره اللهم اجعلنا من البراره اللهم اجعلنا من البراره اللهم اجعلنا ممن يقومون بحق اولوالديهم اللهم اجعلنا ممن يقومون بحق والديهم حق قيام اللهم اجعلنا ممن يقومون بحق والديهم حق قيام وهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن حلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها ربنا حبب إلينا الإيمان وذينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسق والعسيان واجعلنا اللهم من وانتعه اللهم من شرارنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال ابراهيمك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيمك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الرشيدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان الى الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا اكرم المسؤول ويا خير مامول امير المؤمنين الملك احمد السادس اللهم وفقه للخير عليه اللهم اجعل في خير البلاد والعباد واشعرفعونا على الحق ويدن على الفساد اللهم ارحم رحمة على المؤمنين ووبال وثقه على الفاسقين الفاجرين اللهم ولي أمورنا خيارنا وانزع اللهم من شرارنا اللهم حبس المسيئين منا للمحسنين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم يا رب ما روني الجشومواس اللهم اقض الدين عن كل مديون اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين, المدينين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج كربا المكربين اللهم نفس هموم المهمومين اللهم فرج كرب المكروبين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اجن الأخنوم الله, الله عز وجل أن يلطف بهم اللهم شافه وعافه اللهم لطف به يا ربنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم أرجعه إلى أهله وذويه سالما غانما اللهم اجعل ما أصابه طهورا في سبيلك اللهم اكتب له به حسنات وضعف له به درجات ومح عنه به خطايا ورزايا هذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجن الأخنوم نسألكم الدعاء لولده المسجد نسأل الله Allah Azza wa Jala Ani اللهم يا راب فرج سجنه اللهم فرج سجنه اللهم فك كربته اللهم فك كربته اللهم فك كربته وفك كرب جميع المسلمين يا ذا الجلال والإكرام واشفي جميع مرضى المسلمين اللهم آمين الاخواني تصدق النمارة توسيع المسجد اللهم تقبل منهم صداقاتهم اللهم تقبل منهم صداقاتهم اللهم ربها لهم كما يرب أحدنا فلوه اللهم اجعلها لهم نورا في قبورهم ونورا على الصراط واجعلها لهم صلاحا لأبنائهم وشفاء من الأوجاع والأدواء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اسال الله جل وعلا ان يجعل صبركم في ميزان حسناتكم واساله جل وعلا ان يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وان يثقل به ميزان حسنات والدتي واساله جل وعلا ان يغفر لابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لابائنا ولامهاتنا اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ولمن له الفضل علينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا نستغفرك ونتوب اليك امين وأنظلمنا أنفسنا فأصل لنا في نولا فرد بيلانت وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة